ان الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا وَإِنْ تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ بِإِغْرَاءِ رَحْمَةِ الرَّبِّ كَتَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ مَا قَوْلًا مَّيْسُورًا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك ولا تبسطها كل البسط ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا ان ربك بسط الرزق لمن يشاء ويقدر انه كان بعباده خبيرا بصيرا والتلي وال موضوع الشيخ بتاع الاخر جايب الرمل تعالى اه ده ده تاني الاخر هو سائل العربيه قعدت اتكلمت معاه يا شيخ موضوع المعامله ده فاهمه قلت لحضرتك انت تاخد انا قلت لك البشام انا انا اخد البشام النهارده طب انا قلت بعدك كلمه لقيت ده فين <تصفيق> انا يا مشريف على بديل الدين مصطفى لا سيام النبي المشتكى والامين المصطفى ولا على صحابتي الكرام ربيتي العظام المستكملينا الشرف وبعد اخوتي الكرام فما زلنا بفضله ومنه وكرمه علينا وحوله وقوته هناك <تصفيق> <آم. تصفيق> بعض الأسئلة كانت جاءت ما رأيتها سمحون طيب نأخذ بس التفسير وبعدها إن شاء الله نتكلم على هذا الباب آم. وصلنا إلى قول الله الأكثر وقضى ربك آه. لا تعبد الله إياه وابلوالدين <تصفيق> أحسانا إما يبلغن أن الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقول لهما أث ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما ونزين من الايه امس فضلال في قال الله جل في علا واخفض لهما جناحه ذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما رباني صغيرا قال اخفض لهما جناحه ذل من الرحمه اي قل انه من جانب كن رفيقا رحيما بهم مؤدبا مهذبا صاحب عبارة, عبارة راقية سامية وكن بهم رحيما نعم خفض الجناح في هذا الباب هو, هو بمعنى التعامل بالرحمة معهم لأسهما عند الكبر فهم يحتاجون إلى ذلك إلى الرفق والرحمة كما كانوا يفعلون او كما كان يفعلان مع الطفل حين صغره قال واخفض له ما يجناح الزل من الرحمة احتج به من يقول بأن في القرآن مجاز حقنا دي باللغة العرب وليس مجازا والقرآن ليس فيه مجاز وإذا قلنا أن القرآن فيه مجاز يلزمنا لوازن باطلة وهذه تكئة يتخذها من يقول بتحريف القرآن لا تأويل القرآن نعم المسألة الأصيلة في هذا الباب أن المجاز تصح نفي لا يمكن اياتي على القران كيف يصح نفي كلام الله الذي اعلاه فالقران يصح نفي المجاز الله المجاز يصح نفي وهذا لا يمكن ان يكون في القران نعم فلو كان فيه مجاز قالوا اخذ لهم جناح الذل من الرحمه وقعد معناها ان تبالغ في ان ترحمهما وحتى لو كان كافرين حتى لو كان كافرين قال الله للفعلان وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بي علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة وأرد أنت قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالت له أسماء إن أمي أتتني وهي يعني تريد أن أصلها إن أمي أتتني فأصل أمي قال سلي أمي. فأصل أمي قالت قال صلي أمك وعمر الخطاب عندما أهد له النبي صلى الله عليه وسلم حل سيراء فبكى وقال رسول الله قلت فيها ما قلت وتهديني إياها فقال ما أعطيتكها لتلبسها فأهدها لأخي له مشرك بمكة فإسباغ العمل بالرحمة مع الوالدين من أهم بر الوالدين ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء الرجل يجاهد قال ألك والدان أحي والدات قال نعم قال ففيهما فجاهد وقال في الواقع الأخرى قال ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما ولما سأله الرجل من أحق الناس بصحبتي قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك قالا اخذ لهما جناح الزل من الرحمه وقل رب ارحمهما شوف انا هذا هذا الذل ليس بمعناه بمعناه المعروف ولكن ذل الرفعه لانه ذل الطاعه بالرفق واللين والمسكانه التي ترتقي بالانسان إلى المعالي وهذا يجعلنا نعقل قول النبي صلى الله عليه وسلم يجعلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال بأبي هو أمي اللهم أحييني مسكينا وأمتني مسكينا وأحشرني مع زمرت المساكين قال واخفض لهم أجناح من الرحمة وقل رب إرحمهما كما رب إني صغيرا قال رب كما رب وقل رب إرحمهما كما رب إني صغيرا يعني أدعو لهما بأن يرحمهما الله جل, جل في علا كما أحسنى إليك صغيرا وضعوا لهما دعاءا كن صادقا فيه لربك في ان تذكر الاحسان الذي كان منهما لك وقل الرب ارحمهما كما رباني صغيرا وهذا تعليم من الله دلفي للمكلف كيف يكون يعني شاكرا ايوه لمن احسن اليه والله الذي قالها الجزاء جزاء الاحسان وايضا فإن الله جل وعلا أمر نبيه أن يقول من لم يشكر الله لا يشكر الناس ما لم يشكر الناس لا يشكر الله ما لم يشكر الناس لا يشكر الله وأعظم من تشكرهما الأبوام بما قدم لك من تربية وعناية ولطف وكل منهما كان يتمنى أن يأخذ من عمره لك ولذلك كان من البر ومن الوفاء أن تدعو لهما وقل رب ارحمهما كما كماء ربياني صغيرة وفي هذه المسألة التوسل بالأعمال الصالح هذه المسألة فيها جواز التوسل بالأعمال الصالح إذ التوسل المشروع هو التوسل بذات الله المقدسة التوسل بأسماء الله الحسنة وبصفات العلا والتوسل بالأعمال الصالح التوسل بأسماء الله الحسنة يا حي يا قيوم برحمتك أستميث أصلح لشأني كل ولا تكني إلى نفسي غفتا عين اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق نعم توسل بالكلمات وهو وهو هنا يعني اراد ان الله جل في علا يقيه بالتوصل يتوسل التقرب الى الله بكلماتي بسبب صفاته نعم وايضا التوسل بافعال الله جل في اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم عليه السلام هذا توسل بافعال الله جل قالنا في علا التوسل كما في ثلاثه نفر في الغار والتوسل بالاعمال الصالحه تكون هنا في قوله في قوله كما رباني صغيرا يعني كانه توسل بالاعمال الصالحه التي قدموها في العنايه والرعايه والتربيه الحسنه له فتوصل لله الذي علا باعمالهما الصالحة ليتقبل الله فيرحمهما بذلك فإذ فيها جواز كما قلنا التوسل بالأعمال الصالح قال وقل رب ارحمهما كما رب كما رباني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان الأوبين غفورا ربكم أعلم بما في نفوسكم الإشارة هنا إلى القلوب وأن مدار الناس عند رب الناس وميزان الناس عند رب الناس القلوب نعم القلوب الطهرة أصحابها بالأعمال الخيرة عامرة والقلوب الطهرة هي أصحاب النجاة وأصحاب العلم وأصحاب الإتقان وأصحاب الرفع لأن الله بالله فعله إذا اصطفى اصطفى بالنظر إلى القلب كما قال ابن مسعود سنة قال نظر الله لقلوب العباد فولد أصفاها وأنقاها وأتقاها قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاصطفاه لرسالته ثم نظر في قلوب العباد وإرد أصفاها وأنقاها وأتقاها قلوب أصحابه فاصطفاهم لصحبته فما دار الأمر على القلوب قال الله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بدون إلا من أتى الله بقلب سليم ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة كل صدوق اللسان مخموم القلب قالوا هذا صدوق اللسان فما مخموم القلب قال التقي النقي الذي لا بغي فيه ولا حسد ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا بالجسد في الجسد مضغدا صرحت صرحت جسد كله وإذا فسدت فسدت جسد كله قال ربكم أعلم بما في نفوسكم وهذه أيضا فيها إذلات العلم الله جلت وعلا وأن الله يعلم خلاجات النفس وخواطر, وخواطر النفس وهاجس النفس فإن الله يعلم السر وأخفى الله جل في علاه الذي يحول بين المرء وقلبه قال ان الله يحول بين المرء وقلبه القلوب بين أسبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء بل أعلم الله الملائكة بأفعال القلوب وهذه خفية لا يعلمها أحد والدلاع ذلك الحديث القدسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى إن من عباد من لا ينفعه إلا ما قال الله تعالى من هم إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك شيخ ال انطوئي جدا والطير هيذهب انا عملت فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله كتب الحسنات والسيئات فقال من هم بحسنه فاعملها فاكتب فاكتبوها له 10 حسنات الى 70 الى 700 الضعف الى اضعاف كثير قال ومن هم بحسنة طبعا هذه ليست الشاهد هنا لأنه هم وفعل فهو كتب على الفعل لكن هناك قال من هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة إذن هنا جعلها مكتوبة وهي في القلب مرة فهي هذه على أن الملك علم بفعل القلب أو بعزم القلب هو الفعل فكتبه نعم. قال ربكم أعلم بما في نفسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأبوابين غفورة إن تكونوا صالحين إن تكونوا صالحين يعني فيه صلاح القلب إن كان صلاح القلب متوفرا إن تكونوا صالحين فإنه كان للأبوابين hineفورة إن تكونوا صالحين فهذه فيها دلالة وضحة جداً على أن اصل الصلاح صلاح القلب اصل الصلاح وهذا الحق وهذا الحق اصل الصلاح صلاح القلب فان صلح القلب صلح كل شيء قال النبي صلى الله عليه وسلم الا ان في الجسد مضغه اذا صلح صلح الجسد كله قال طال تكونوا صالحين أي صالحين في القلب وكما قلت صلاح القلب صلاح فساعد القلب فساعد الجوارح فساد القلب فساد الجوارح وقد يكون الظاهر مخالفا للباطن كما في صفات المنافقين لكن لا يستمرون كما قال الله جل في علا لا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين من ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء وقال الله جل, جل في علا ولا يأتون الصلاة إلا هم كسالة نعم قال ربكم أعلم بما في نفسكم أن تكونوا صالحين فانه كان الاولابين غفوا وكما قلت بصلاح القلب تاكلا وخشيه ورهبه وانابه ينصرح تنصرح الجوارح تنصرح الجوارح ان تكونوا كان الاولابين مفورا فانه كان الاولابين سبحان ربي العظيم اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا اللهم قال فإنه كان للأوابين غفورة الأواب هو الرجاع من كسرة الأوبة ومن كسرة الرجوع إلى الله جلالفعلان جلال هذه دلت دلت من كسرة المعاصر كلما زل رجع كلما زل رجع كل ما زل آب ورجع تعلمون بأن الروم يتصدرون كما في هذه أذمنة التي نحن فيها تحديث في معاوية لخصال ست ذكرها معاوية منها أنهم أسرع الناس فيئة بعد،, بعد،, بعد فتنة لهم صفاتان في الفتن هم أحلموا الناس بالفتنة وأسرعوا الناس أوبة بعد, بعد فتنة فهنا الله تعالى يندح العبد الأواب هو لا يخلو من ذنب لا يخلو من زلل فإن كان لا يخلو من ذنب ولا يخلو من زلل فلابد أن يكون أوابا رجاعا دائما يرجع كما في المسند قال، ربي إني أذنب الأذنب الزم قال عبدو علم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر شهاد أني قد غفرت له ثم أذنب الزم ثم قال ربي أذنب الزم قال عبدو علم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر sobre قال عبدي فعل ما شئت فستغفر kamera وتغفر لك وسأغفر لك علي قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم لو بالغت ذنوبك انان السماء ثم لقيتني فاستغفر فاستغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اصرى من استغفر ولو عاد 70 مره استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله, استغفر الله, استغفر الله نعم قال فانه كان للاوابين وجعلها جعلها علامه فارقه هنا الان قال <تصفيق> قال فإنه كان للأوابين وانظر هنا سيغة مبالغة أيضا فعال والفعال الرجاع وأيضا شوف سيغة المبالغة قابلتها سيغة مبالغة, مبالغة مكافأة فإنه كان للأوابين غفورا غفور فعول أيضا سيغة مبالغة فهذه من سيغة المبالغة بأن الله جلالفعلاء يغفر الكثير من الزلم وكلما زل المر فقال استغفر الله غفر الله له لا. لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم غفرت ذنوبه ولو كانت مستزبد البحر الله أكبر غفرت ذنوبه وهذا هذا العطف أو هذه الإضافة آسف هذه الإضافة عم هذه إضافة عم بل وانظر إلى سعة رحمة الله وهو يقول في الكسرة قال ولو كانت مثل زبد البحر ولو كانت مثل زبد البحر قال ربكم أعلم بما في نفوسكم أن تكونوا صالحين فأنه كان الأوابين غفورا وقد قال, الله أو قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعايا اللهم أن تغفر تخف الجمع وأي عبد لك لا ألم وقال ايضا كل ابن خطاء وخير الخطائين التواب استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله, استغفر الله. استغفر الله نعم الفوائد المستنبطه من هذه الايه الفوائد المستنبطه المبالغه في الرفق بالوالدين من برهمه المبالغه في الرفق في الرفق بالوالدين من برهمه من لم يشكر الناس لا يشكر الله جواز التوسل بالاعمال الصالحه من عظيم ربوبية الله سعة علم الله جل فعلها من عظيم ربوبية الله سعة علم الله جل فعلها يعلم ما في نفسكم الإنسان القرير المعصية عظيم عفو الله جلال فعلاء في, في قوله غفورة عظيم عفو الله جلال فعلاء في, في قوله غفورة وفيها سيادة تضلوا حتى ننتقل إلى السنن